بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن وكتاب مبين هدى و ب ش ر ا ل المؤمنين الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم ب ان ل آ خ ر ة هم ي و ق و ن إن الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة زينا لهم أ ع م ا ل ه م فهم يعمهون اولئك الذين لهم ش و ء العذاب وهم في ا ل آ خ ر ة هم ا ل أ خ س ر و ن وانك لتلقى ا ل ق ر آ ن من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم منها بخبر ت ا ت ي ك م منها بخبر أ و آ ت ي ك م ب ش ه ا ب ق ب ث لعلكم تصطدون فلما جاءها نودي انبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إ ن ه أ ن ا الله العزيز الحكيم و أ ل ا ع ص ا ك فلما ر آ ه ا تهتز ب أ ن ه ا جان ولى مدبرا ولم يعقب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 وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آ ي ا ت إ ل ى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آ ي ا ت ن ا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 فهم يوزعون حتى إ ذ ا أ ت و ا على وادي النمل قالت ن م ل ة يا أ ي ه ا النمل د خ ل و ا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده لا ي ح ق م ن ك م سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك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 فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين اني وجدت ا م ر أ ه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالكه إ ل ي ه م ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 و ا ل أ م ر إ ل ي ه فانظري ماذا ت أ م ر ي ن قال إ ن الملوك إ ذ ا دخلوا ق ر ي ة أ ف س د و ه ا وجعلوا أ ع ز ه أ ه ل ه ا أ ذ ل ة وكذلك يفعلون واني مرسله إ ل ي ه م بهديه فناظره بم ا يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتم الدونني بمال فما اتاني الله خير من م ا اتاكم بل أ ن ت م بهديتكم تفرحون ارجع إ ل ي ه م فلناتينهم بجنود الله بللهم بها ولنخرجنهم منها أ ذ ل ه وهم صاغرون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 فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوغني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكره لها عرشها ننظر اتهتدي أ م تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت ك أ ن ه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 فلما ر أ ت ه حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض من قوارير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 قال يا قوم لم ا تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلهم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائرهم عند الله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 ثم لنقولن لوليه ما شهدناه م لك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم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 و َ أ َ م ْ ط َ ر ْ ن ا عليهم ََِْْ نطرا ًَ فساء َََ نطر َُ المنذرين َْ قل ُِ الحمد َُْْ لله َِِّ وسلام ٌَََ على ََ عباده َِِِ الذين ََِّ اصطفى َ يا الله ُ خير ٌَْ أ َ م َّ ا تشركون َُُِْ أ َ م َ ن ْ خلق ََ السماوات ََّ و ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ و َ أ َ ن ْ ز َ ل َ لكم َُْ وَأَنْزَلَ َ ل ك ُ من م َِ السماء ََّ ماء َ فانبتنا َ أ ََْ به ِ حدائق َََِ ذات ََ بهجه ََْ فَأَنْبَتْنَا ة ب ِ إ ا ئ ق ا ت بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون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 أ َ م َّ ن يهديكم ُِْْ في ُِ ل ُ م َ ا ت البر َِّْ والبحر ََِْْ ومن ََ يرسل ُُِْ الرياح َ نشرا ًُُ بين َ يدي َ رحمته ََِِْ اله َُ مع َ الله تعالى ََ الله َُّ عما ََّ يشركون َُُِْ أ َ م َّ ن ي َ ب ْ د َ أ ُ الخلق َْْ ثم َ يعيده ُُُِ ومن ََ ي َ ر ْ ز ق ُ م من َ السماء ََّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ م ِ ل َ ه ُ مع َْ الله َِّ قل ْ هاتوا َ برهانكم ََُْ إ ِ ن كنتم ُُْْ صادقين ََِ ل ا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب إ ل ا الله وما يسعرون أ ي ا ن يبعثون بل الدارك علمهم في ا ل آ خ ر ة بل هم في شك منها بل هم منها ع م و ن وقال الذين كفروا إ ذ ا كنا ترابا واباؤنا اهلنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 ان الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا مما يكذب ب آ ي ا ت ن ا فهم يوزعون حتى إ ذ ا جاءوا قال اكذبتم ب آ ي ا ت ي ولم تحيطوا بها علما اما اذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك ب غ ا ف ر عما تعملون